أسماء الأفعال والأصوات ما ناب عن فعل كشتان وصه هو اسم فعل وكذا وهو ما وما بمعنى فعلك آمين كثور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 ما به فوطب ما لا يعقل من مشبه اسم الفعل صوتا يجعل كذا الذي اجدا حكايه كقب والذنبين النوعين فهو قد وجب